أتوبي وارجع ورجاد دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما من عظيمتي وإكبار بس أرجي الستر يستر عيوبي بس أرجي يستر, يستر, يستر, يستر, يستر, يستر أنا نصيتك يا إلهي ولا من عظمها يا رب سد الدروبي أسألك يا ساتر عن الفضح ستار تقبل رجوعي والندم شك ثوبي تقبل رجوعي والندم شك ثوبي ندم على ما فات في عمري وصار عسى الندم ينجين يوم الخطوب يوم الحوامل تجدع الحمل تحتار والأم تذهل عندنا هروب ولو تذهل عندنا هروب تجوب وارجع وارجع بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما جنين Serdi والناس ما هم بسكر بس سكر منه لما شافوا وقت الكروبي والخوف العظم من ورود على النار يوم الخلايك في لضاها شفوب يوم الخلايك في لضاها شبوبي يالله يا رحمن يا قابل الجر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 على شفيع الخلق في وقت الاختار محمد المختار صفو الشعوب هتوب وارجع وارجع azimet ve kabr بسرج الساتر يستر عيوبي بسرج الساتر